الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه الماده في بالنسبه الاسئله واحد تكون ما الاصاله كتم له كلام نحن ادرى به منه وفي تلبس الكلام ما هو صادق لانه مريض اطلب كاتب هذه الورقه التي قدمها احد المصلين وكتب الى ابن تيميه انه يجوز أن يختفل بالمولد أقل الكلامه بعد أن يرد على السائر قال الكاتب في هذه الورقة المضوعة ابن تيمية والمولد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصلاة والمستقيم صفحة 294 فتعظيم المولد واتخاذه موسبا قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قرضه وتعظيمه الله صلى الله عليه وسلم قال وقال في نفس الكتاب صفحة 294 وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاء <تصفيق> للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما محبة لنبع سلم وتعظيما له والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاتهاد بيقول بعض الكتب المصنف في المولد الشريف الحافظ ابن كثير صنف مولدا نبويا فطبع اخيرا بالتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد الحافظ السيوطي استاذ المخطب في عمل المولد الحافظ مصطفى الدين الدمشقي جامع الاثاث في موجبات المختار طبعا الكاتب بتاع الورقه دي بيكون صوفي ومريض ب يعني بدعه المولد عشان ارود على الكاتب ها اولا نحن اذا اردنا ان نصدر حكما خليني مني ابن تيميه والمولى قال ابن تيميه نحن دارين كلام الله وكلام النبي عليه الصلاه والسلام في المولى تعال تفهم القصه دي عشان بعدين ما يجيك واحد يقول لك ابن تيميه قال قال كي بول ظالم انت عاتبني احنا ما عندنا ذنب والله اصح احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قلت قول الصعام خلي ابن تيميه شفتها او بكر الصديق شاهدو صحيح كلامه من اوزنه بميزاهنا ده باعت الله انت لو انت ما عارف منها بنقول في شنو ده عاصل ما عندي شغل اذا واحد عافت داري يقول لك ابن سيمية قال قل له لا لا لا لا ده ما زول زولكم شغال معانا هنا فاته معانا هنا المكتب ما افدوا ان اخنا شريحا لقال فانت نادعتم في شيء قال اردوه الى ابن سيمية قول انا ابقى اتابع ابن سيمية طيب ممكن عليك انت الان ما اذا كان انا اجيت تضع لي زود كمان انت بتتوهم طيب انت لماذا اكر عليك نحن عندنا في المنهج اللي بنقدمه لك اي قول موزون بضوا الشريعه انه بقوله تعالى فامت نزاعتكم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويقه ده النص الاول قبل تقول لي ابن تيميه الكلام بتاع ابن تيميه ده انا باجي اشرحه لك ووريك الحافظ لكن ابن تيميه ما مرجعيته عندنا ابن تيميه شنو هو علم من اعلام الاسلام لكن عندنا ما حجه لان فتاوى العلماء حجيتها مبنيه على شنو على الدليل يعني عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام حط لي الميزان في حديث الامام مالك اغرب الحديث دخل يطالع لي كره تقول المولى لا تلعب علينا انت مستافل حديث الامام مالك الامام مالك بتعرفه العينه تبعك انت بتابع لي في التله وبتتابع لي اوبشن اوف سروال معروف تعرف لي مرتضى لي اغرب الحديث جناك عن جابر بن عبد الله قال سميه رضي الله عنه يقول ترصوا فيكم امرين خد بالك دي الحجه لما تجيب لنا حجه من الامرين دول فاجات وبتك دهت كي ونحنا بنبقى صغار كده لكن ما يطلعي الاثنين دول باقين ده سلسله <تصفيق> والله صحيح ده اللي درس الصراحه القوي نحنا بنمتلكه البي... وبنحاجبون ناس وبنخليهم يرجفوا وينبذونا وين ضعيف اول ما قلنا جيب دليل ما كده اقول لك مش جاي مذكور ولا باظول عندك دليل من الكتاب لا في دليل من السنه لا اطلاعب اطلاعب بعد عطسني بقول لك تركت فيكم امرين ما انت مسكتهم بما لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ده المجلس بتاعنا بده اقوله او اجيب لي كتاب زول ولا كده انا او اجيب لي كلام ما في دليل <تصفيق> عشان كده الزمان فيه شويه داري الداري بتعرفوا الداري بتعرفوا مرجعيه من كتب الحديث اللي بيرجع ليها بدي اعرف الدارمي عارف عبد الله هو خلوك تعرف الدارمي في قلتله وفي بعثله وفي تعرف الدارمي ومتين الدارمي مصادر الحديث فبيقول بالاسناد ان عبد الله ابن عباس اتضلك من الكلام لا كان ما تقول ايه تعرف زين يا جاد وما تصبع لك ورقه بيجي تبقى عاصي تضيع دم نفسك تضيع وجه عبد الله ابن عباس افتى في مساله واستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ده من زمن التابعين ده من ده وشو التابعين لما استدل بالحديث النبوي الجماعه الجماعه دول دول بيجولوا من بدري قالوا ولكني ابو بكر يقول كذا وعمر يقول كذا ابن عباس ذكر الحديث كيبو دليل الاستدلال لا ضلع طاله والله تعالى قالوا ولكنه انت قلت ايه ابو بكر الصديق عنده رايه في الحته دي وعمر بن الخطاب عنده رايه في الحته دي غادي عبد الله ابن ابن عباس مع انه الرجلان لهما مكانتهما او بقطع صديق عمر ما كانوا معروف ولكن برضه هم صحابه قالوا الموزون بيقول مين بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قال قال له هذا قال يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء يوشك قالوا من تخافين الله ينزل عليكم حجاره من السماء اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وقال عمر انت قال لهم ما خافين الله كثيركم انا اقول لك الله قال ورسولك هل تقول له ابن طيبي او مولد اتا اطل ما عندك شغل انا دار كلام من القرآن والحديث فهمت دارك توريني هل انا مع السلم احتفل او امر بالاحتفال وتجيب دليل لما انتصل معي الحتة دي عندي سؤال تاني كيف احتفل وتجيب دليل هل افتجلت تجاوب عن السؤال اندال اذا افتجلت تجاوب عن السؤال اندال بتلقى ان انا في المولد بدري باتك لا يسيب عرض واتذلك لا أكيد لا يمكنك أن تجيب أنا متأكد سؤال حالا يبقى سلم احتفل أو أمر بالاحتفال وتجيب دليل فيمتى وبعد ذلك كيف احتفل عشان أنا احتفل خلاص عرفنا الاحتفال احتفل كيف في ميدال خليفة ها بأنه مولو أبو يا ليلى يا ليلى حتى كنت رأي احتفل بسار الليل للجارة دقاش بجاو بجاو في مورد لالو ابو فرج اسمه الحبوب اسمه الاغبش عنده حصانه ما بتفتك كربط العالي يفتح لك تشك تشك في عينك بعض كلامك ده نحن ده يهوداني يهوداني لو احتفظت بالطريقه دي ما هننزل وبعد ده كله اذا عرفت المجال يبقى نحن مشينا الكلام بنوزن لكن برضه ده رجعك لك لكلام بتيمه زول ده كذب على بتيمه بعدين لو لو اجلدته قال يقول شيخ الاسلام كذاب ما بعترف بمشغلات دالي خفف ساكت اذا حولناك لابن تيميه في محل ثاني انا بجيب لك كلامه ابن تيميه قال في المفصل الاعتقاد قال ومن دعا رسولا او شيخا اوليا أو, او صالحا فهو مشرك كافر باجماع المسلمين هو راي شنو ابن تيميه هو المولد يجيبك انا عاربك انت مستابل تاكد يا, يا زي انت كزاب لسيم يا دي دون احنا عارفين بقول فيه الشيخ الاسلام لما تكلم في الاقتضاء يتكلم قال عن العذر بالجهل يتكلم عن المولد في مقام العذر بالجهل قال وبعض النار قال قد قد يحتفلون بالمولد ويكون لهم اجر اجر عظيم لحثن قصده وتعظيمه ليسوا سلم قال لكونه معذور بجهله لكونه معذور شرع بجهل يعني فعلا فين هبكون جهله وعندهم محبه في النبي عليه الصلاه والسلام يحتفلوا يجرو السنه النبويه او يحتفل باي صوره وبكم حب النبي عليه الصلاه والسلام وقايل المولد ده شنو قال احتفال محبه النبي عليه الصلاه والسلام لكن جاهل قال الله قجوسي وده كلام برضو يؤخذ منه يرك كلامي ثاني ليش بده برضو ما فتوى واجتهاد منه يؤخذ منه شو لا يرد لكن بيتكلم نيتاي على انه المولد بدعه اصلا في نفس الكتاب ان دورته اجيب اولاد مولد بدعه في اكثر من كتاب كلمه لكن قال الله قد يصيب بعض الناس الجهله اللي بيحب الرسول من جوا واخالفوا الظاهر الله قد يصيبه مع حسب شنو على حسب نيته لجهله لجهله في سؤال انت جاهل قلت له ان الجاهل عشان بعدين نكون بعدين غادي يصيبك الله على حسب هتقول انا ما جاهل اذا ما فهمت يبقى اطلع برا اطلع من انت قاعد ما في شيء وما بتفهم انت بتتكلم أنت... تاك أنت... انت ما فاهم كلام يا انت يا مدلس ولا ما فاهم الكلام وكم من عايب القول الصحيحه وعفته من الفهم الثقيل اذا انت ما بتفهم كلامي فيميا لانك مو واعي ما بواعي انت حدك بتلتله وطار وركى وطلع شنبه وكيلك الله تطلع قرع وغذا ذا الكلام البخش معك لا اخي اياك يا فيميا اذا كلامي انت ما بتفهمه يا ولد تعرف ادلهتي خلص لا فعلى كل حال ده كلام غير الاصيوتي ادعى المولد وما عنده دليل في كتابه الحاوي للفتاوى انا قريت كلامه ونده ده شغلانه انت قال شغال شنو لكن ما عنده دليل ده ادعاء وغلو وتعظيم لنبعه تلف والناس تعترفي في دليل ما لقينا له دليل قال لقينا دليل كانوا استبنوا لكن ما في دليل يا فيوتي يقول يؤخذ من قولي ويرد في امتا ابن تيميه يقول يؤخذ من قوله ويورد مالك اللي ما مالك ده ما قال كل قوله يؤخذ منه ويرد الا قول صاحب هذا القبر ويشير الى قبر ماعث الله فاهمتوا ان احنا عندنا اي دول تمام انت قال لو القصه ساكت انت فاهمين إن انه مش انت عارف انت لو بد دليل ليه الكلام لازم يكون مشابه الاثنين في انه الرسول مات ولا ما مات <تصفيق> والله طيب لكن الدليل هو المرجعيه حتى مت الشغلاله دي هرجعك للبوخان المخالف تعرفه اه ده بتاع فتته ده يا خالتي اللي يعرف البخاري ولا لا تسك ليه غريب ولا حاجه هو شيخ عارف متسكين هو ولا كده انت فاهم كلامي ده عايشه رضي الله تعالى عنه في البخاري وفي مصنف ابن شهاب قالك لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم خد بالك <تصفيق> لما مات المتعلم <تصفيق> اختلف الناس الناس دي الصحابه اختلفوا انت جايله هدل عشان باشا لا منجل عارف ده الصحابه اختلفوا بعض فخرج عمره رضي الله تعالى عنه سيفره وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت لانه طبعا معتنبى صلى الله عليه كان صدمه له لانه كان بيحب الرسول اكثر من نفسه اصله قال لك العله كان عمر معتنبى صلى الله عليه يعني بيجاله صدمه لغايه ما انكر انه مات لانه كان يحبه اكثر شنو من نفسي كما ورد قال الان يا عمر في الحديث انك الان تحب لي حتى بنفسك ف فقال ما مات ولو بيقول مات بك بقطع رغبته دي اوه احد هول يقول ليه بقى اوه اي جيديد هول يقول مات استيب برش يا غادي انت قال له ده ممثل كمان عمر بيقى ممثل انت قال له يرويش و هو هو هو ويدوه جددجة هين في موكب نطلع له فوق هين في الميزة دي وتقال استيب كراءة ده ما بيلعب بعدين بعض الناس يعني تابعوا له عمر الصحابة قال له عمر قال ما مات هاي عمر دعوا كلام الصحابه انه طبعا صاحب رسول الله وخلو ذول عالم ما ما بعضهم عارفين انه مات لكن خافوا خافوا من السيف قال دايدا واو واو واعتقد بعضهم موته فسكتوا خشيه الفتنه وعدى يقولوا قولوا مات او تبعوك او هتضرك بقى تعمل تقديم قالت لك انت شوف انت ساعه من يعني اسمها لغايه ما اتحلت المشكله بايا انت تلعب أنت لا أعرف أنه يقول في جنوب إن صرع المورد كده أعرف الكلام لا. فكان أهو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه غائبة قال تعيش يا رسول أهو بكر الصديق ما كان موجود فدخل على النبي ذات الله وهو ميت على فراشه فقبله وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله والله لن يجمع الله عليك موتتين أبدا بعد ذلك مارك دار حين المشكلة لو أصبح يأخذها ساي كان يقول لك يبقى ده لازم يا اخويا بقول لك والله انه ما عمر ما ما سلام عمر واحد يقول لك لا انا ما عمر صدقك قال لك ايه ما في دليل انت قال لي قصص ساكت ده كتب ابو عمر رضي الله عنه قال لعمر الاسمع يا عمر كده نتبل السيف ده خرجوه ابن مار كلام لانه افضل السيف ده مدام بره ما بتحل لي مشكله خلاص يعني دليل دول شيء اللي لازم يقول لك الايام دول ده انت تقول لي ده دليل كاين ازاي قال الدليل بيختلف معاه وده جه عليه السيف اسكت ساكت ده تعالى المشكله دخلت سيف جوه تعالى نتكلم انت فاهم كلامي يا عدا ده السيف دخلت سيف لا ولا ما دام اسكت تقول ما ما ده له ذره حرمه ما هو فا وبقى صديق طاعم ما ابدا اخوك معاه في مشاكل وبذول بعدين عارف الرجل خلاه كده ما يتكلم مع الناس التانيه عشان ما يخش معاه في المشكله فقال ايها الناس ومن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات وبعدين مشتاك يعني مش ما, ما خلاه سهل انه لو قال مات عمر قال ما مات طب لو قست الاستار المشكله ما اتحلت ولا بيو ابو بكر قال مات عمر قال ما مات ابو بكر قال, قال, قال, قال مات انت معمله ولك يا ابو بكر <تصفيق> او بس طوالي جاب الدليل على قولي قال ومن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات اين الله تعالى يقول ما محمد الا رسول قد خلد من قبل الرسل اف امات او قتل ان قذبتم على اكابركم عمر طوالي دخل الشيخ جوار لا دليل ده كلام جاي من السبع انت تعمله ده كلام انت همله قال هذه ايه في كتاب الله يا سلام بالله دي ايه يا ابو بكر الصديق كاني بها نزلت الالف يعني الناس قال لهم ما تغصبت فهمتوا دخل وبعد كده صار الناس يرددون هذه الايه في شيك المدينه وقد علت اصواتهم بالنحيب حزنا على النبي صلى الله عليه وسلم المهم الدليل كمان هجي ثاني اوعى يوم تغلط اي جهله ورك تشيلوا والله انا ما اشوف شغل تخرب شوف لك عقل هيك جيب دليل جيب لنا دليل وتعال جربوا الاسبوع القادم ان شاء الله نلتقي صلى الله عليه وسلم وعلى صلوه وسلم